حسب من رب قاد القادة بتوع المؤتمر إن احنا ندرس شخصية يوسف في المؤتمر الحقيقة ممكن شخصية يوسف نشوفها من أكتر من زاوية شخصية غنية تقدر تشوفها بأكتر من اتجاه فيها أكتر من خيط تقدر تتتبعه فبنعمه رب الخدام المختلفين رب هيكودهم في نحنا احنا نشوف حياة يوسف ممكن تشوف حياة يوسف باعتباره رمز لشخص الرب يسوع ده خيط ذهبي موجود في حياة يوسف تقدر تشوف يوسف كالرجل الناجح وسر النجاح احنا النهاردة هنركز في أول ليلة وبكره الصبح بنعمة الرب على النضوج في شخصية يوسف كيف الاب السماوي ينضج شخصياتنا مشيئه رب لينا ان نكون كائنات ناضجه روحيا وذهنيا ونفسيا على كل صعيد عشان ينفع رب يكون بيستخدمنا عشان ينفع يبقى فيه أدوات فالخيط ده في حياه يوسف عاوزين نركز عليه ونفهمه بنعمه رب كده بسرعه حسب ما الرب يدينا وقت لأنه مهم جدا في هذه الأيام رب محتاج شخصيات ناضجة ينفع يستخدمها يعمل بيها شغل لما نقول زي ما أخويا كان بيقول في أول الاجتماع خالص ان يوسف كان أعظم رئيس وزراء صح ولما أشوف ان يوسف يعني اتسمى أحد أسماء الرب يسوع وإن كان على مدى محدود يعني أنه مخلص للعالم يوسف في زمنه خلص العالم من مجاعة كانت ممكن تودي بحياة ناس كتيرة عاوز أسأل إزاي شاب عنده ثلاثين سنة اللي احنا بنكلم عنه ده عمل كده وهو شاب عنده ثلاثين سنة إزاي؟ ايه النضوج ده؟ يعني أنا ما أقول رئيس وزراء يجي في بالك على طول حد كبير يعني حد لازم يكون تخطى الخمسين الستين عبل ما ينفع نقول عليه رئيس وزراء ويخلص العالم والكلام ده اللي احنا بنقوله ده عن شاب عنده 30 سنة. عقله يوزن بلد احنا بنقول المثل ده ده عقله يوزن بلد طبعا بنبقى مبالغين الوحيد اللي ينطبق عليه وصف ان عقله وزن بلد بلا مبالغه هو يوسف بلد كبيرة زي مصر عقل يوسف وزنها كانت البلد دي معرضة لمجاعة ومعرضة لخسائر كتيرة. العقل ده قدر يوزن بلد كاملة ويحكم سيطرته عليها. لازم أقف وأسأل إزاي شاب عنده ثلاثين سنة؟ خلينا نبص النهاردة في وسطينا هات أي حد عنده ثلاثين سنة؟ ثلاثين سنة ده بيعمل ايه لسه بيلعب يعني إحنا ثلاثين سنة ده لسه بنلعب. لكن إزاي 30 سنة وهذه الشخصية الناضجة الموزونة القادرة على الفهم والتعامل مع المعطيات اللي في أرض الواقع بهذا الشكل يبقى لازم اقف واسال إزاي رب بينضج شخصياتنا بالطريقة دي كيف أنضج الاب السماوي يوسف عشان يبقى شخص ناضج بالشكل ده مش عشان أقوى عن يوسف لكن عشان الاب السماوي هو هو النهاردة نفسه يعمل كده في حياة كل واحد فيه لازم يبقى فيه شخصيات ناضجة في وسطينا لأن الله لا يستخدم إلا هذه الشخصية الناضجة هل انا شخصية كل واحد يسأل نفسه هل أنا شخصية ناضجة صالحة للاستخدام هل انا شخص ينفع ربي يستخدمه في عمله زي ما استخدم يوسف كده لخلاص العالم في وقت من الأوقات ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه النهارده وبكرة الصبح بنعمة الرب النهاردة هناخد فرشة تعليمية من خلال مزمور 23 فرشة تعليمية وبكرة هنطبق اللي احنا خدناه النهاردة ده على حياة يوسف ونشوف ازاي رب عمل اللي احنا هنقوله النهاردة في حياة يوسف فعلا عمليا فخلونا نقرأ مزمور 23 مزمور مشهور كلنا حافظينه الرب رعية فلا يعوزني شيء في مراعن خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعنني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام أمين المزمور ده بنعمة الرب كده عاوزين نبص عليه ونفهمه إحنا كتير قريناه بنبص من زاوية معزية إزاي رب بيعزينا يعني لكن المزمور يحمل أكثر من كده يعني المزمور فيه تعليم يحمل تعليم لنا أكثر من مجرد التعزية المزمور ده لو خدنا بالنا هنلاقيه متقسم ثلاث أقسام مختلفين عن بعض هم نفس الثلاث أقسام اللي حياتنا بتنقسم إليها حياة أي واحد فينا بتنقسم إلى ثلاث أقسام الحياة الجسدية والنفسية والروحية مرحلة أولى بنسميها مرحلة الطفولة مرحلة تانية بنسميها مرحلة المراهقة أو بحسب التعبير الكتابي مرحلة وادي ظل الموت مرحلة تالتة بنسميها مرحلة النضوج دول تلات مراحل كل حياة فينا بتعدي بثلاث مراحل على الصعيد النفسي والجسدي والروحي كلنا بنتولد أطفال كلنا وعشنا مرحله الطفوله الطفوله يميزها شيء ان الطفوله مرحله بلا مسؤوليات بلا مسؤوليات مرحله الطفل بياخد فيها بس ما بيديش لو عاوز تعريف للطفوله الطفوله هي اني باخد ما بديش كلنا اتولدنا اطفال عشان كده احنا لغايه النهارده بنحلم نرجع اطفال وحاسين انها كانت مرحله جميله قوي ومين اللي يرجعنا اطفال تاني ليه الطفل لو جعان بيعمل ايه يعيط ماما تجري تجيب الاكل طب لو عطشان يعيط طب لو زهقان يعيط العالم كله حواليه شغلته انه يجري يشوفه هو عاوز ايه ويسدد له احتياجه مرحلة جميلة قوي وسعيدة وما فيهاش اي مشاكل كلنا نحب نرجع اطفالتين يعني مرحلة جميلة جدا يعني. مرحلة دي بيشبهها في المزمور باول ثلاثة اعداد بيقول فيهم الرب ورعية فلا يعوزني شيء لو خدنا بالنا الأول ثلاث أعداد الكاتب بيشبه نفسه بخروف الخروف هو أقرب بحيوان للطفل الصغير نفس الفكرة مرحلة طفولة الخروف ما يعرفش يعمل لنفسه حاجه خالص زي الطفل بيقوله أي حيوان تاني ممكن يبقى حرك شوية إلا الخروف الخروف لو الراعي ما خدوش وحطه قدام الأكل ما يعرفش يأكل محتاج حد يقوده عشان كده بيقوله الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربط يعني لازم الراعي هو اللي ياخدني ويجيبني في المرعى ويقعدني ويقولي لي كل يبتدي ياكل الى مياه الراحه يردني يوديني لمياه راحه راحه يعني ايه ميه ماشيه بالراحه يعني لو جبته عند عين ميه كده بتطرطش كده وقلت له حاول تشرب ما يعرفش يخاف يعني عاوز كل حاجه سهله كل حاجه يرد نفسي على فكرة يرد نفسي مش يرد نفسي من الضلال لا هو الراعي أصلا مش هيسبنا ضل يرد نفسي لو قردتها في ترجمة تانية ينعش نفسي الخروف بيقولوا جبان قوي لو سمع أي صوت غريب فارقعة مثلا حاجة فارقعت أو حاجة يخاف قوي فالراعي يجي واخده حضنه مطبطب عليه يرد نفسي يرد نفسي يعني يهديني يريحني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر سبل البر الطرق المستقيمة طرق السهلة بيقولوا الخروف برضو ما يعرفش يمشي لو الراعي يخدوا في طرق منحدرة أو طرق صعبة ما يعرفش يمشي عاوز طرق سهلة فالراعي بيبقى عارف كده وبياخدوا في طرق سهلة كل ده الراعي بيعمله معايا ليه هل لإن أنا حاجة فزة ما حصلتش لا لأجل اسمي لان اسمه دعي علي فالرب بيرعاني بالشكل ده نفس فكره الطفل الصغير طفل الصغير اول ما بيتولد لاقي الاب والام شغلتهم يجروا عليه يجيبوا له الاكل يجبوله الماء له الميه هو بياخد ألم في نفسه قوي بيحس ان انا يعني اهم حاجه في الكون المخليق دي كلها اللي حواليا دي شغلتها تخدمني اول ما بقول واه تبص لاقي الناس كلها بتجري يعني بتخدم علي فانا حاجه مهمه قوي لا مش حاجه مهمه قوي أنا لأجل اسم لأن أبويا ده اسمه علي أمي دي هي اللي والداني عشان كده هي بتهتم بي لكن مش, أنا مش عشان أنا حاجة مهمة جدا ده في عالم الطفولة ده في عالم الخروف في العالم الروحي بيحصل معانا نفس الكلام اللي بيحصل في العالم المادي بيحصل في العالم الروحي أول ما بنعرف الرب أول سنة سنتين ثلاثة في الإيمان بنبقى أطفال حدش بيتولد كبير روحيا كلنا بنتولد أطفال إيه سمة الطفولة الروحية عاوز أعرف أنا طفل روحي ولا مش طفل روحي إيه سمة الطفولة الروحية الاعتماد الكامل على الآخرين زي الطفل هي نفس السابق اللي تقوله في الحياة الجسديه هتقوله في الحياة الروحية محتاج الرب يبقى راعيه فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربطني إلى مياه الراحه كده يعني ايه كلكم هتصدقوا علان هقولوا ده اول ما عرفنا الرب خالص في اول سنه سنتين ثلاثه كنا نصحى الصبح ناخد كتابنا المقدس نخش نقعد قدام الرب لا عارفين حاجه في الكتاب اصلا ولا عارفين الاصفار اللي في الكتاب ولا عارفين ايه بيتكلم عن ايه ولا اي حاجه كنا نفتح الكتاب كده عشوائي تبص تلاقي عينك جت على ايه وتلاقي الايه دي بتنور وبتلمع وبتفسر نفسها وتلاقي نفسك بتفهم حاجات جميله جدا معزيه جدا معزيه لدرجه تبقى مبسوط جدا حصل ولا ما حصلش حصل ولا ما حصلش حصل ده ايه ده في مراعي خضر يربطني رب بيجيبك ويحط الأكل قدامك ويقولك كل ولا نفهم اصلا ايه اللي قبل الآية دي ولا ايه اللي بعد الآية دي ولا الموضوع بيتكلم عن إيه ولا السفر ده بيقول إيه ولا أي حاجة بس الآية دي وطول النهار بقى وأنا ماشي وفاجأنا أنا بقابل احداث الآية دي بتف... بتساعدني في الأحداث دي حد كان عارف أنا هكتاز في إيه هتعرض لإيه وداني الغذاء في وقته وبسعيد جدا لو رحت بالليل الاجتماع وقمت شاركت الاخوه بالتامل بتاع الصبح ده للرب الدهوني الاخوه الكبار اللي في الاجتماع ييجوا يقولوا لي ايه العظمه دي ده احنا سنين بنقرا الشاهد ده ما خدناش اللي انت خدته ده ازاي انت مولود كبير اوعى تصدق لو حد قال لك انت مولود كبير ما حدش مولود كبير ان الرب بيأكلني كده لاني ايه صغير لانه هو لو سبني لنفسي انا مش هعرف اكل نفسي انا معرفش القادي فين اصلا فلو انا حتى قعدت ادور عليها مش هلاقيها فالرب كان لازم يحط الاكل قدام مرات كتيره يبقى جوايا تساؤلات وحاجات مش مفهومه اروح الاجتماع بالليل الاقي الخادم بيتكلم كما لو انه بيتكلم عن اللي انا كنت جاي عشان. حصل ولا ما حصلش. تحس ان هو ايه ده هو حد حكاله ده ده بيرد على اللي الجواية. ايه ده? الى مياه الراحة يردني. الرب خلى الخادم يجاوب لك على التساؤلات من غير ما تتعب ولا اي حاجة. ليه? مش لان انا حاجة فزة. لان انا هو لو سابني هموت من العطش. انا معرفش ارد على التساؤلات الجواية دي ومعرفش حاجة في الكتاب. فالرب بيعمل معايا كنت شفتوا المرحلة ساعتين بفرحانين قوي بالمرحلة دي وحاسين كل حاجة سهلة كده كل حاجة جميلة حصل حاجة في الشغل دايقتني مثلا في العالم برا فرجع متدايق كده وروحي مضطربة يرد نفسي مجرد ما خش كده واقفل على نفسي القوضة ألاقي روح تعزية مجرد ما حطش شريت كاسيت ولا ترنيمة ولا حاجة أحس بتعزيات فائدة ونسيت اللي كان بيحصل الصبح ايه دي اسمها ايه يرد نفسي يهديني الى سبل البر من أجل اسمي مرحله جميله كلنا عشناها في العالم الروحي وعشناها في العالم المادي كلنا لما كنا أطفال يعني يبقى مثلا ماما طول النهار تعبانه وبتموت من التعب وتيجي بس تحط راسها بالليل عاوزه تنام البيبي اللي جنبها يقول واق تقدر ماما تقول له انا تعبانه ما يفهمش هو انا تعبانه دي اول ما ماما تسمع و تيجي على نفسها وتقوم وتحضر الرضعه وترضع مرحله لذيذه قوي في المرحله دي حتى الاخطاء مغفوره يعني ايه ممكن تلاقي ماما مثلا شايله البيبي اللي عنده سنه مثلا ولا حاجه وهو شايلها كده وبتبوسه يجي بايده طق على وشه حصلت تعمل ايه ماما يا عسل وتيجي واخده ايده بيساه هي طق دي مش صح بس في المرحله دي مغفور فمرحلة لذيذة لذيذه يعني ليه الواحد يكبر ما يتنوا كده يعني لكن عاوز أقول لك هي لذيذه بالنسبه للطفل لكن هل هي لذيذه للاب والام؟ ركزوا بقى هنخش في الجد بقى هنخش في الغميق مرحله الطفوله دي لذيذه للطفل لانه ما فيهاش مسؤوليات كل حاجه عم جاهز كل حاجه سهله الرب راعيه فلا يعوزني شيء فكل حاجه موجودة عند أطراف أصابعي. لكن هل هي سعيدة المرحلة دي للأم؟ لا طبعاً. الأم ممكن مثلاً زي ما قلنا جاية آخر النهار عاوزة بس تحط رأسها تنام ساعة تلاقيه مثلاً عملها على نفسه. تقدرش يعني زعله. ما هو مش فاهم. فتبص الإمامة تيجي على نفسها وتعطي تغير. في نص الليل. بس وهي بتعمل كده لو قربت منها هتلاقيها بتقول امتى بقى تكبر وتريحني من قرفك. صح? قولوا ما تخافوش صح? كله كان بيقول كده. اذا اللي بيخلي ماما او بابا يزبروا علي وانا طفل امل ان انا هكبر. وهبقى في يوم من الايام معين هبقى في يوم من الايام مساعد لكن افرض جه حد الماما وقال لها على فكره هو مش هيكبر وانت هتتنك كده لاخر العمر تغيري وتاكلي وتشربي و... في حد يستوعب كده لا طبعا اعتقد هترميه مش الشباك وترمي نفسها وراه محدش هيقدر يعيش لو مفيش امل ان انت هتكبر حدش يستحمل كده انا بستحمل بالعافيه على أساس ان بكره الامور هتتغير عاوز اقول لك مرحله الطفوله الروحيه لذيذه ليك لكن مش لذيذه للرب مرحله الطفوله ممكن كتير نعمل حاجات غلط والرب يعديها لنا هي غلط ياما بعك بالكلام وبعك بالتصرفات وارجع عدوا قدام الرب آخر النهار ما بيجيبلي بيجيب لي سيرة صح لدرجة ان المؤمنين يبحثين دي مرحلة لذيذه قوي دي الحياة الإيمان دي حاجة لذيذه قوي يعني بس عاوز أقولها هي لذيذه ليك بس هي مش لذيذه للرب مش لذيذة للرب مش ده شبع قلب الرب مش قلب الرب شبعوا انه يلاقي طفل روحي معتمد بالكامل عليه بالشكل ده شبع الرب انه يجيب راجل يجيب حد زيه رجل في الايمان حد يبقى في يوم من الايام معين لله عامل مع الله رجل في الايمان كونوا رجال تقوا دي مشاهه الرب لكن هو بيرعاني في المرحلة دي بس لان أنا ما أقدرش أجيب أكتر من كده دي مرحلة عاوز أقول على حاجة بس قبل ما نكمل الخدام من غير ما ياخدوا بالهم ارتكبوا جريمة في حق الكنيسة يوم معلموا الناس ان ده هو الوضع الطبيعي وهي دي الحياة المسيحية خليكوا كده خليكوا أطفال تعال الكنيسة تعمل ايه انبسط اجبع كل بس كده اه هي دي الحياة المسيحية وتلاقي كل الترانيم شغالة على فكرة انك تشبع من الرب من رب يأكلك رب يشربك طب فين حمل المسؤوليه فين العمل مع الله فين مين اللي يحمل المسئولية العمل في العالم لا محدش بيجيب سيره الحاجات دي اصلا ما تنفعش في الترانيم الكلام ده خلينا في مادة الأكل والشرب والغذاء وال... وحتى لو غلطان الرب هيسامحك وهيغفر لك ماشي يا حبيبي ده في مرحلة بس مش ده كل العمر رب مش ولدني عشان أتني طفل ده هو اسمه رب الجنود طيب دي مرحلة وكلنا عشناها في الجسد وفي الروح وفي النفس وفي كل حاجة خش بقى على اللي بعد كده في مرحله تاني تلاقي كاتب المزمور بيقول لك ايه في عدد اربعة ايضا يعني ايه ايضا يعني مش كل الدنيا كده يعني هو بعد ما قال لي التلات اعداد الاولانيين الرب رعاية فلا يعوزني شيء بيقول لي ايضا يعني ايه ايضا فيه ساعات بيبقى في حاجة تانية ايه الحاجة التانية ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت ايه ده بقى بقى هو من المراعي الخضرة والميه اللي ماشيه بالراحة الراعي اللي بيخاف عليك من الهواء الطاير يسيرك فيه وادي ظل الموت اه ايضا هنا دخلنا في مرحلة تانية لان لو تنيتك ترعى الخروف بالشكل ده يبقى احنا نهايتنا خروف هنتندنا كده فلازم يبقى فيه تغيير لازم يحصل التغيير إزاي بقى خطة الآب السماوي لانضاج حياتنا عشان ما نظلش أطفال حاجة اسمها وادي ظل الموت يقولوا الراعي في يوم الأيام يفتح الحظيرة زي كل يوم يخرج الغنم غنم تخرج وراه زي كل يوم ياخدهم يمشي قدامهم فجأة يلاقوا الراعي بياخدهم في طريق مضحضر مش طرق سهله زي زمان لا طريق فيه عقبات فيه صخور الغنم يبتدي مي... مش فاهم احنا متعودين نمشي في طرق سهله لا هو كده بيقولوا لو في غنامهه قالت لا احنا مش متفقين على كده وقررت تقف الراعي معاها عصا يجي خبطها كده الخبطه دي تجبرها انها تمشي بس ماشيه وهي متضرره انا مش متعودناش نمشي في الحتة دي. بيقولوا كل ما تيجي ترجع لورا يخبطها بالعصاية فتمشي لقدام. احيانا الغنمية تزهق من الخبطة دي فتقولتها ايه بقى طب تيجي جارية لقدام. لو جريت لقدام هو معاه عكاز. العكاز ده عصاية طويلة آخرها معقوف كده. لو لقى واحدة سبقت خطوة يجي بالعكاز جايبها كده. آه. ايه ده? الراعي اللي كان بيتعامل معايا بالمياه الراحة وبالمراعي الخضراء بقى بيتعامل معايا بالعصا والعكاز ايه ده مرحلة جديدة مرحلة جديدة الاسلوب يتغير بعدين يلاقوا الراعي عمالي الطريق يضحضر يضحضر يصعب يصعب يضلم يضلم بيقولوا وادي ظل الموت ده كان وادي موجود فعلا في أرض إسرائيل هو ممر بين جبلين عالين قوي لدرجة أنهما من فوق موصولين ببعض ممر زي كده لا تدخلوا الشمس لا ليل ولا نهار فوش نور خالص ليل نهار مضلم فحاجه زي كده بتبقى مأوى لكل الحيوانات المفترسة والتعبين والعقارب لدرجة ان اهالي المنطقة سموا الوادي ده وادي ظل الموت يعني اللي بيمشي فيه كأنه ماشي جنب الموت يعني في اي لحظة الموت هيقابله تخيل الراعي يدخلني وادي ظل الموت الله هو الراعي تغير ما بقاش يحبني ده كان بيحبني قوي ده كان بيأكلني وبيشربني وانا مرتاح وب... ايه ايه ده إيه؟ ليه الاسلوب تغير هل لانه تغير ما بيحبنيش لا بيحبني بس اسلوب التعامل اختلف بقى العصا والعكاز بس تخيل بيقولك عصاك وعكاز عكازك يعز ليه لانه هو بيكتشف انك انت معايا في وادي ظل الموت زي ما اخويا بهجة كان بيقول الرب معاهم في قتون النار الرب بينزل معايا في الموقف الصعب لو خدنا بالنا هتلاقي كاتب المزمور بيتكلم عن الرب بصيغة الغايب في اول تلات اعداد الرب راعية الرب راعية ده صيغة الغايب يوردني يربضني يرد نفسي يهديني من اول عدد أربعة بتاع وادي ظل الموت ده ابتدى يتكلم عن الرب بصيغة المخاطب لأنك أنت معي مش لأنه هو معي لا حتى الضمير اختلف في وادي ظل الموت ابتديت اكتشف ان الرب أقرب إلي من قبل كده وأنا بقيت أقرب اليه من قبل كده الظروف الصعبة هي اللي بتخلينا نقرب من الرب اكتر نشوفه اكتر نتلمسه اكتر الخرفان نوعين نوع يخاف قوي من وادي ظل الموت وعاوز يرجع فينضرب بالعصا فيحاول يهرب لقدام يرجع بالكعكاس ويقضي عمره كله ينضرب لانه مش عاوز يعدي في واد مش عاوز يصدق ان الراعي صالح وبيدخله وادي ظل الموت لخيره مش قادر يصدق الفكره دي وفيه خرفان تانية نصحة بتقول له يعني انت عاوزنا انزل هنا اخش هنا انا كل ما جا رجع بتضربني بالعصايا انت عاوزني اخش وادي ظل الموت خلاص انا واثق فيك انا واثق فيك هامشي في وادي ظل الموت ال النوعية الاخيرة دي هم المؤمنين اللي بينضجوا هم اللي بينفع الرب يستخدمهم بعد كده اللي من ضمنهم يوسف اللي هنتكلم عنه وهتشوفوا ازاي هو عمل كده وادي ظل موت بس هو وثق في الرب إلههم دام منت مدخلني وادي ظل الموت خلاص أنا هعدي في وادي ظل الموت بص تلاقي مثلا ايه يسمع عو يموت في جلده بعدين يبص كده يلاقي بؤ مفتوح مثلا لو قاس البق ده وقاس نفسه ده يبلعن ايه العوده العوده اسمه ذئب ذئب هي الدنيا فيها حاجه اسمها ذئب ما هو انت طول ما انت في المراعي الخضراء ومياه الراحه لو رحت لاي خروف كده قلت له يا خروف ايه رايك في الدنيا الدنيا فيها ايه يقولك الدنيا عباره عن مراعي خضراء ومياه راحه ورجل طيب زي الراعي بتاعنا ده هي دي الدنيا ما هو ما شافش غير كده سازاجة لكن ليه الراعي يدخلني وادي ظل الموت؟ عشان يوريني الواقع الدنيا كان فيها حاجة اسمها ذئاب يا الدنيا كان فيها حاجة اسمها زئاب اه الله ومانا مشوفتهاش ليه اه اتابينا في مرة كنا كل ما نقعد ناكل نلاقيك انت قاعد مسك العصايا ما بتاكلش كنا نبص البعض احنا الخرفان ونقول هو ماله الراعي ما بيجيش يأكل معنا ليه ليه قاعد اتابي بقى كان فيه ذئاب انت عشان احنا ننفع ناكل بسلام وامان والنام في امان اتابيك انت طول الوقت كنت سهران واحنا مش فاهمين حاجة فمرة وانت بتطلعنا الصبح من الحظيره لقينا ايدك مربوطة بشاش قلنا هو ماله الراعي بتاعنا ما كان كويس امبارح ليه ايده مربوطة بشاش، ولا احنا ملنا؟ إحنا خرفان شغلتنا ناكل ونشرب ونبسط ملناش دعم أتبيك أنت بقى عشان أنا نام ويطلع علي نهار كنت أنت بتصارع مع ذئاب يبتدي الخروف يحصل له إيه؟ يندق يفهم يبتدي يوعى شفت وادي زل الموت بيعمل ايه؟ بيعرفني الواقع مؤمنين كثير ومسيحيين كثير في داخل الكنيسة مغيبين عن الواقع الروحي مش عارفينه لان الخدام عايشينهم في واقع وردي افرح اتعزن بسط افرح اتعزن بسط وخلاص يهمهم قوي ان المؤمن يبقى خارج من الاجتماع مبسوط دي حاجة جديدة على فكرة دي ضربة احنا انضربنا بها الخادم او المرنم من شغلته لما يحس ان الناس تلعمل الاجتماع مبسوطة يحس انه نجح انا ما شفتش وعزة الرب وعزها والناس تلعت مبسوطة انا مش شغلتي اوعز عشان ابسط حضرتك انا شغلتي ابصصك على الواقع لكن احنا بقى النهاردة شغلتنا نوعد وانا بحضر خدمة ادور اقول ايه يبسط الناس اقول ايه يدحكهم طب وبعدين انت بتطلع اطفال هينبسطوا هيتعزوا بس هيرجعوا بيوتهم يلاقوا واقع مر ما عندهمش حلول الناس بتيجي الاجتماع تغيب عن اللي هي فيه لفتره فترتاح دي مش شغلتي انا مش شغلتي اغيب الناس عن الواقع لازم يحصل نضوج وادي ظل الموت مش حاجه حلوه بس ضروري عشان تنضج انك تشوف الواقع فيه وهكذا ده تعبان تعبان اه ده اسع كل ده كان موجود وانا مش دريان اه كل ده كان موجود بص شوف اعرف اكبر اوعى يا من رب خدم خدمات الناس مشيت ثابته ومشيت انا مش شغلت اقولك الكلام الحلو أنا شغلتي أقول لك الموجود في أرض الواقع اللي أنت لما هتخرج هتلاقيه عشان تعرف تتصرف فيه صح؟ طيب روحيا ده بيحصل إزاي؟ إحنا شبناها بالتشبيه اللي في المزمور وادي ظل الموت في حياتنا العملية وعاوزكم تتجاوبوا معايا وتقولوا لي ده حصل ولا ما حصلش بعد سنة سنتين ثلاثة من الطفولة الروحية دي اللي احنا حكينا عنها دي ان انا افتح الكتاب كده عشوائيا الاقي آية بت... بتنور اروح خدمة كده لبية ولا عليا الاقي الخادم بيتكلم عني ويا تعزينا ويا ما انبسطنا ويا ما مش كده بعد سنة سنتين ثلاثه ما بقاش الوضع كده صح ولا حد يقول لسه الوضع كده ما بقاش الوضع كده بقيت اصحى الصبح اروح اعود افتح كتابي المقدس عشوائيا كده بدور على الايه اللي بتنور دي فيش حاجة. طب اللي بعدها. هو سفر المزامير. سفر المزامير ده بيبقى في حاجات. طب هات اشاعيه هو. الحكاية بطلت تنور ليه? اجي قافل الكتاب، اقول النهاردة رب مش عاوز يتكلم معي. لا الرب عاوز يتكلم معي بس الاسلوب القديم اللي انت كنت متعود عليه ده مش هيرجعتين مش هيرجعتين لما كنت طفل صغير ماما جاية تنام جنبي تعبانه فاقول واق تيجي ماما قايمه وتيجي على نفسها وتروح تحضر الرضعة وتيجي تأكد لكن مين فينا كده شاف مثلا ماما تعبانة طول النهار جاية تنام ونايم ابنها جنبها مثلا عنده اتناشر سنة ماما لسه بتحط راسها على المخدة قال لها ماما ماما قوم لي سندوتش جبنه هتيجي على نفسها وتسكت وتقوم تجر في نفسها لا هتقول له وانا تعبانة ايه ايه ده انظم يعني ايه انا تعبانة بس انا جعاه ماشي قوم روح المطبخ، افتح التلاجة طلع الجبنة اعمل لنفسك سندوتش جبن يا سلا لسه بقى انا هقوم من تحت اللحاف وفي الساقع دي واروح المطبخ وطلع الجبنة طب ما تقوم انتي من طول من طول ما انا كنت صغير كنت تقومي تعملي لي الاكل قومي انت اعملي لي الاكل انا جعان هتقول له لا لا اول مره شفت بقى لما بنقول الخروف بيقول الله هو الراعي اتغير لا ماما اتغيرت ماما شكلها كده ما بقتش تحبني لا ماما ما اتغيرتش ماما هي هي بالعكس عاوز اقول لك لو ماما قامت تعمل لك سندودش الجبنة تبقى مش بتحبك. بص المفاجأة دي مش بتحبك. هتطلعك شخصية هشة متقدرش تعيش في المجتمع. طب افرض بقى دبدب في الأرض وقال لها طب مش واكل بقى وهنام جعاه. اتفلق تفلق. اه اتفلق. ايه ده. ماما اتغيرت خالص. لا ماما ما اتغيرتش. ماما بتمررني في مرحلة تانية. سموها المراهقة. بيقولوا في سن المراهقة ده الانسان او الشاب بيبقى بتتنزعه قوتين. حتتين في مشاعره. حتى عاوزة ترجع للطفولة. عاوزة يرجع للمرحلة اللي كانت كل حاجة فيها سهلة. مش عاوز يسيب المرحلة دي. بس ماما وبابا والمدرسة والمجتمع كله بيدفعوا انه يكبر ويحمل المسؤولية عشان كده بيقولوا مرحلة المراهقة دي بتبقى مرحلة مش مستقرة لانه عاوز يتنه طفل والمجتمع بيقوله ما ينفعش يتنه طفل هي نفسها في العالم الروحي مين فينا احنا قلنا لو ماما شايلاني وانا عندي كام شهر كده وجيت عمل لها كده على وشها هتبوس ايه دي مين فينا شاف ام كده مثلا بتكلم ابنها اللي عنده سبع ثمان سنين وهي بتكلمه كده جه هتقول له يا عسل لا عسل ايه بقى ايه ده انت بتضربيني اه ليه اللي انت عملته داعيب اوعى تعمله اكسر رقبتك الله بترسلكو على حال ما انا عملت وانا صغير قلتولي يا عسل لا عشان كنت صغير كنتش فاهم لكن دلوقتي كبرت لازم تفهم ان ده غلط حاجات كتيرة عملناها واحنا في اول الايمان والرب ما جابش سريتها لك فانت افتكرت انها صح واستمرت تعملها ويجي وقت تبص تلاقي وانت بتعملها بيبقى في عقاب بس انت مش فاهم ما هي الحاجات دي الرب كان بيفوتها ماشي كان بيفوتها مش لانها صح تبقى مرحله شقه في العالم الروحي وانا طفل صغير كان بابا يبقى راجع اخر نهار تعبان ميت من التعب اقول له فين الشوكولاته فين الشوكولاته ينفعش يقول لي انا تعبان لا وهو تعبان كده ينزل ويجيب لي شوكولاته لاني مش هفهم مش انت شغلتك تجيب شوكولاته اصلا انت لو سألت الطفل الصغير هو مين بابا يقولك بابا ده الرجل اللي بيجي اخر النهار دايما معاه شوكولاته هو ده بابا اه هو ده يا مامؤمنين لو سألتهم هو مين الرب يسوع يقولك هو الرب يسوع ده دا اللي دايما يحضر في الاجتماعات معاه بركات تتحكوش قوي على الطفل الصغير يعني احنا عندنا مؤمنين بنفس السذاجة. هذه مرحلة المراهقة يبتدي ربي يغير التعاملات معايا بنفس المحبة اللي كان بيحبني فيها في المراعي الخضراء وفي مياه الراح هو نفسه بيحبني في وادي ظل الموت بس لازم تعرف لازم تعرف نفسك لازم تعرف الإنسان العطيك اللي ساكن جواك لازم تعرف الوحش اللي ساكن في اعماقك لازم تعرف ابليس لازم اجيزك في أمور تعرف فيها الشر الموجود في العالم ما انت مش هتعيش في في امم أم مش هتعيش في حضانه والا هتبقى انسان مش طبيعي لازم تعرف العالم فيه ايه فلازم اجيزك امام الأسد والحية وعبرك في شر الإنسان ليه دانيال يتعرض للشر للفتيه ثلاثه لان هو ده الشر اللي موجود في العالم انت عاوز اعايشك في في في في إيه؟ في حضانه ما ينفعش مش هتبقى اناء مستخدم مش هنفع استخدمك مع العالم الا لو انت عارف ايه اللي بيجرى في العالم ايه القوة المتحكمه في الناس فلازم تواجه الشر لازم تعيشه وقتها المؤمن تتنازع قوتين هم نفس القوتين عاوز ارجع لمرحله الطفوله عاوز ارجع افتح الكتاب الاقي الكتاب بيشرح نفسه احضر الاجتماع الاقي الرب بيتكلم معي مش هينفع ما ينفعش فهاجي في يوم افتح الكتاب ملاقيش حاجه مشكلتنا بقى ان احنا مصرين عناد قوي يعني انا مصر ان افتح الكتاب الاقي الايه بتشرح نفسها لو ما حصلش كده نقفل الكتاب ونقول يبقى الرب مش عاوز يتكلم معي لا الرب عاوز يتكلم معي المال ايه قوم روح المطبخ. افتح الثلاجه اعمل لنفسك سندوتش دوتشي ايه ده بقى ما انت زمان كنت بفتح كتاب كده انت اللي بتأكلني افتح كتاب بقى من الجلده للجلده ده الثلاجه ده مخزن الطعام كله من الجلدة للكل افتح الكتاب وادرس اتعب اجتهد ادي وقت اصرف وقت امام كلمة الله افهم اختزن خبئ الكلمة في قلبك وانت بتعمل كده هتلاقي لنفسك كل يوم اللي انت محتاجه وهتبقى عارف الكلمة فيها ايه فلو انا النهاردة خايف هعرف افتح الكتاب على ايه لو أنا النهارده عندي عدم إيمان مثلاً هفتح كتابه على كذا معنا بقيت عارف كلمتي فيها إيه كده. فلما الرب يقول لك مش هستخدم الأسلوب الأولاني تاني مش معناها ان رب اتغير أو رب ما بقاش يحبني الرب عاوزني أدرس الكلمة عاوزني أعرف كلمة الله بتقول إيه؟ محزن جدا لغاية النهاردة انك تلاقي معظم شعب الله في الكنيس عارف آيات اللي انه تعزى بيها في وقت مثلا او الرب كلمه بيها في وقت فيقول لك الآية الجميلة اللي بتقول لو سألته طب الآية دي فين او ايه كان قبلها او ايه بعدها او ايه القرينة اللي جت فيها الآية يقول لك معرفش هو تعزى بآية وكتير يبقى تفسيره لها غلط اصلا مش حسب القرينة بس هو متعذب بيها ده اللي احنا بنقول عر... ان احنا عارفين كلمه الله لا يا حبيبي انت مش عارف كلمه الله انت ب... ربنا يعني يعني اداك حاجات كده صغيره تمشيك لكن انت مش دارس الكلمه انت مش عارف الكلمه ويا وعود استخدمت في غير مكانها وايات استخدمت لاني مش عارف الكلمه بتقول ايه انا اتعذيت بكلمات اتعذيت بايات عندي مشكله ومش فاهمها فيش مشاكل. هروح بالليل الاجتماع وانا متعود في الاجتماع ده اول ما الخادم بيطلع يتكلم بيقول اللي انا في الاقي الخادم بيتكلم في حاجة ولا حاسس بيه خالص الله الخادم ارتد ولا ايه ما وهو ده نفس الخادم اللي كان بيقول بالظبط اللي انا فيه ويرد لا الخادم زي الفل الخادم زي ما هو انت اللي استمرقت انك تاخد بسهوله دي علامه الطفوله انك عاوز كل حاجه تجيلك عالجاهز مش هتحصل انا عندي مشكله مش فاهمها اجيب كتابي المقدس اقعد وادرس وافحت في الكلمه لغايه ما الاقي الحل انت ليه رايح مستني الخادم يقولك لو الرب استخدم الخادم في حاجه اهلا وسهلا بس ليه انت م... ليه طفل ليه طفل لغايه النهارده بصوا كده على يعني كل واحد يسأل نفسه أنا جاي الاجتماع جاي المؤتمر ليه؟ آخذ نفسي آخذ حاجة جميل بس لو أنا نفسي آخذ بس ده نقوص خطر أنا لسه معتمد اني آخذ امتى هيجي اليوم اللي الرب يشوف فينا ناس عندها استعداد تعمل وتقدم جاي الاجتماع له رب احنا عاوزين نشبع قلبك مش, اح... مش انت بس تأكلنا لا احنا كمان نقدر نشبع قلب الرب بشخصيات ناضجه عارفة تسمع صوت الرب عارفة تعمل معه في كرمه لكن مشكلة ان كل الموجودين يبقى كل واحد جاي عاوز ياخد امال مين اللي هيدي احنا بنبقى معاملين حسابنا بقى يعني هو يعني فلان وعلان وترتان دول هم بيدوا احنا جايين ناخد فيش حد بيديه كلنا لازم يبقى في يوم الايام رجال كلام ده مسموح بيه في اول سنة سنتين تلاتة من الايمان لو جاي اخد وتبني وتعزى محدش هيقول لك حاجة لكن انا بكلم ناس بقالها سنين في الايمان يبتدي الرب يجيز المؤمن في واتي ظل الموت يبتدي التعامل يتغير يختلف مين فينا لو شاف <تصفيق> أب شايل ابنه اللي عنده مثلا 3-4 شهور منظر ده بي اكيد بيبسطنا مش كده منظر جميل لكن لو مين شاف الأب ده شايل ابنه وهو عنده 13 سنة مثلا مين هيبص على المنظر ده ويقول يا سلام شوف الأبوة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 يعيني يعيني لما جات الكورونا لها سنتين دلوقتي والأحداث والدنيا اتغيرت والكنائس اتقفلت هزة عنيفة ناس كتير لغات النهارده النهاردة مش فاهمه هو الرب عمل معنا كده ليه وازاي رب يسمح ان الكناسة تقفل له لان انا بفكر بمنطق الطفل اللي كان بيروح كنيسة يأكل يرضع مش بيبذل مجهود لانه معتمد انه هيروح الكنيسه هياكل يعني هيجيبولو حد ياكله فلما تقفلت الكنايس تعبنا ليه اتعودناش نروح المطبخ نفتح الثلاجه نعمل سندوتش جبنه وما نعم كده وما عملناش كده وقلنا هنستنى لما الكنايس تفتح يعني هي الكورونا هتقعد على طول يعني هي سنة وكناس تفتح ان شاء الله ونرجع نروح برضو برضو احنا تعودنا ان احنا نتننا اطفال على فكرة الاكل من بره ده متعب جدا بيعمل امراض كتيرة خالص وكوليسترول وحاجة يعني الاكل الجاهز ده اوعى تبقى عايش على كلام الخدام كلام الخدام ده مليان حاجات يعني بتزود حاجات في الجسم وبتقلل حاجات وتلاقي فيه نقص في الفيتامينات وزيادة في الكوليسترول و... يعني انا أحذرك أن تعيش على كلام الخدام كلمة الله بس هي الغذاء المتوازن الصحيح والصحي بدون دخول في تفاصيل أكتر يعني طيب عشان وقت حضراتكم عشان نروح المطبخ ونفتح التلاجة ونتعشن إن شاء الله نشوف المرحله الثالثه قبل ما نخش على المرحله الثالثه نقول احنا في قلنا نوعين من الخرفان في خرفان لما يجي الراعي دخلها وادي ظل الموت تحاول ترجع لورا يضربها بالعصايه تحاول تطلع لقدام يجيبها بالعكاز تلاقي مؤمنين يقولك أول اول سنه سنتين في الايمان دول كانوا حاجه جميله جدا كنا في السماء تقول له طب وبعد كده يا اخونا ايه اللي حصل يقول لك بقى العالم و بقى و يعني حياته كلها بقت أول سنة سنتين و ظل الموت حياته وقفت على كده بكيش حاجتين تأديبات حاجة محزنة جدا وفي خرفان او في مؤمنين بيكملوا مع الرب وادي ظل الموت وبيعدوا وبيوصلوا للمرحلة الثالثة اللي بنسميها مرحلة النضوج اللي هنشوفها في يوسف بكرة ازاي هو لسه عنده 30 سنة بقى شخص يعتمد عليه بقى رمز للمسيح المخلص أسأل سؤال ايه الفرق بين دول ودول دول خرفان ودول خرفان ودول كانوا مع الراعي في مراعي خضرة ومياه الراحة ودول مع الراعي في المراعي الخضراء. المؤمنين في المرحلة الأولى مرحلة الطفولة الروحية كلهم زي بعض بتفرقش بينهم كل المؤمنين في السنين الأولى من الإيمان نفس الاختبارات نفس المشجعات من أول وادي ظل الموت بيفرق مؤمن عن مؤمن مؤمن بيكمل بيجبر بينضج ومؤمن يتنه ينضرب ويلف حوالين نفسه ما اتمناش حد يكون فينا كده ويتنه يحلف بالسنتين الاولانيين في الإيمان دي كانت يا ما بنصلي ويا ما كنا انت بتحلف بالطفولة اللي انت بتقول عليه كان كوقت جميل ده ده ده التفولة. انت ليه ما كبرتش عاوز افرق بينهم بس ايه الفرق بينهم ركزوا معي الفرق بينهم ان في مؤمنين بيحبوا رعاية الراعي وفي مؤمنين بيحبوا الراعي الذي يرعاهم حدش يفتكر إن احنا بنلعب بالألفاظ الفرق زي السماء من العمى زي ما بيقول يعني راعية لا يعوزني شيء في مراعي خضر يربطني وإلى مياه الراحة في خروف بيحب المراعي الخضرة ومياه الراحة الذي يرعاهم به الراعي وفي خروف تاني جنبه بيحب الراعي اللي بيحطه في المراعي الخضرة ومياه الراحة تفرق؟ تفرق قوي لو أنا حابب المراعي الخضرة اللي الراعي بيقودني فيها لو جه يوم ما قدنيش في المراعي الخضرة وقدني الوادي ظل الموت مش هعرف أمشي ورا لأن أنا مش حابه هو أنا حابب أنه هو يأكلني في المراعي الخضرة فلو جه يوم غير الاسلوب ده مش هعرف أتباعه مؤمنين كتير تليه مش عارف يتبع الرب لان هو حب الاسلوب اللي الرب كان بيرعا بيه وعاوز الاسلوب ده يستمر من فضلك اوعى تحب الاسلوب اللي الرب رعاك بيه لان الاسلوب قابل التغير اللي ما بيتغيرش هو الرب نفسه قلبه قلب الرب نحوك قلب محبة لا يتغير تعلق بقلب الرب مش ب بيده النهاردة بيأكلني في المراعي الخضراء وفي مياه الراحة أمين هاكل وهشرب لقيته بكرة ماسك العصاية والعكاز وبيدخلني ودي زل الموت هخش ليه أنا واثق فيك أنا بحبك أنت هو نفس القلب اللي أكلني مبارح هو نفس القلب النهاردة بدخلني ودي زل الموت يبقى أنا واثق حتى لو أنا مش فاهم بس أنا واثق ان ده الخيري وادي ذول المدة الخيري اسألني ازاي بقولك معرفش بس هو الراعي اللي بيحبني ده زي ما اكلني مبارح في المراعي الخضراء النهاردة بيدربني بالعصايا انا بحب العصايا زي ما حبيت المراعي الخضرة بحب تأديبه بحب تقويمه لان انا بحبه هو لاني واثق ان هو بيحبني فحتى لو مسك في يوم العصايا والعكاز انا بحب العصايا والعكاز عصاك وعكازك هما يعزيانا دول المؤمنين الشاطرين انا واثق ان ما فيش بيت في مصر ما متاذاش من الوقت اللي فات في الكورونا والمشاكل وتشغله حابب الايد اللي دخلتك الظرف ده ولا لغايه النهارده جواك شكايه وعلامات استفهام وليه ربنا يسمح بكده أنا بحبك يا رعية لإني سنين طويلة جربت انك بتخاف علي من الهواء الطاير وبتحضر لي أحسن حاجة في الدنيا فلو جيت في يوم أجستني في وادي ظل الموت انا بحبك وهمشي وهبقى أمين في وادي ظل الموت أمين في وادي ظل الموت وهنجح في وادي ظل الموت وأنا واثق ان لما هخرج هفهم حتى لو أنا مش فاهم النهاردة هفهم ده كان ليه ده بقى اللي بيقوله في الـ الـ الـ المرحلة الثالثة مرحلة النضوج بيقول ايه في عدد خمسة ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية اللي مركز معايا ياخد باله ان كاتب المزمور كان بيتكلم عن نفسه في اول ثلاث اعداد باعتباره خروف يقول الرب راعية في مراعي خضر يربضني بيتكلم عن نفسه باعتباره خروف من بعد وادي ظل الموت بيتكلم عن نفسه باعتباره انسان ترتب قدامي مائده في خروف بي... بيقعد على مائده يبقى ما بقاش خروف نضج بقى انسان ما تقوليش ده شعر إنساني أو كتابة إنسانية مفيش فيش حد يب... يبدأ شعر بيوصف نفسه بخروف وينهيه بإنه إنسان يبقى أدبيا هو مش, م... مش مركز في الخط الادبي اللي ماشي فيه لا لأس هو ده وحي إلهي هو ده مش بيكتب من عنده ابتدى المزمور بإنه خروف بس نهى المزمور بإنه إنسان أنا نضقت لما رعية دخلني وادي ظل الموت بقيت بنى آدم ولو خدت بالك هتلاقي التلات أعداد الأولانين بيذكر فيهم تلات أعمال الراعي بيعملهم معاه باعتباره خروف وبعد ما خرج من ودي ظل الموت هم نفس التلات أعمال الراعي بيعملهم معاه بس باعتباره إنسان كان بياكلوا بس بياكلوا في مراعي خضرة دلوقتي بياكلوا بس على مائدة كان بيشربوا بيشربوا في مياه ماشيه بالراح دلوقتي بيشربوا بس في كاس كاس هي رأيه. يبقى هي نفس الفعل الراعي لم يتغير لأن بليس بيقولك الراعي تغير الرب تغير خلاص انسى بقى اللي انت اكلته وز وز ولا بط بط هتجيبه وز وز الرعاية بتاعت زمان دي انساها خلاص مفيش رعاية تاني حاشا الرب قلبه لا يتغير نحونا زي ما كان الراعي بيرعاني في مراعي خضره هو بيرعاني برضو لما هكبر وهنضج مش معنى كده ان الرعيم هيبطل يرعاني بس هيرعاني على مائدها كان بيرد نفسي لما بخاف ياخدني في حضنه ويرد نفسي دلوقتي مسحت بالدهن رأسي مسحت بالدهن رأسي هي نفس الفكرة لما كان حد يجي من مشوار بعيد مرهق عند حد اول ما يخش البيت يمسح راسه بالزيت نوع من العطر كان بيمسح عشان ينعش هي نفس فكرة الانعاش بس كان ينعشوا بأنه يرد نفسه هنا ينعشوا بأن يمسح بالرأس ب... بالزيت رأسه فاكرين لما الرب قال لسمعان لل... قال له انت بال... بالزيت لم تدهن رأسي وهي لم تكف عن تدهن بالعطر أو بالطيب رجلي فالرب لم يتغير بس الفرق إن انا أنا اللي تغيرت أنا اللي بقيت إيه الفرق بين الأكل في المراعي والأكل على المائده فك فرق كبير الخروف وهو بياكل في المراعي بتبقى عينيه في الارض شايف الراعي بتاعه لا الخروف بص على الخروف كده وهو بياكل بصص تحت رجليه لكن القعده على ما اذا بيبقى عيني في عين مين اللي قاعد قدامي فلما الرب بيقعدني على ما هو بياكلني برضه بس الفرق انه بياكلني وفي شركه نشات بيني وبينه فاكرين لما رب قال أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي يعني أنا مش دخل عشيه هو بس لا قبل كده وهو خروف كان يهمه هو يأكل بس الراعي بياكل أو ما بيأكلش دي قصة تانية ما هو مش دعو بالرعب دلوقتي وأنا أدخل إليه أتعشى أنا رب يقول أنا أتعشى معه وهو معي أنا كمان هشبع بي زي ما هو بيشبع بي لما تكبر وتنضج وتبقى مؤمن تحمل المسؤوليه تبقى مصدر شبع للرب زي ما الرب مصدر شبع ليك ده الاكل على المائدة انا جاي اشبع بالرب آه مهما هكبر في الإيمانة محتاج اشبع بالرب بس أنا كمان بقى في حاجة ينفع الرب يشبع بيها ممكن وانا قاعد على المائدة كده رب يقول لي بص الكرسي اللي جنبك ده ألاقي الكرسي اللي جنبي على المائدة فاضي رب يقولي لي عارف الكرسي ده بتعمل فاكر أخوك اللي جيته في اجتماع واحد ودخلته الإيمان في يوم واحد وكبرته مع بعض في يوم واحد بتتعزوا مع بعض وتصلوا بالليالي مع بعض انت طلعت من وادي زل الموت هو لسه هناك مش راضي يطلع من. مش راضي يتعلم كورسه فاضي أجي قايم من على العشاء وقوله طب ثانيه واحده رب أنا هروح لاخويا ده أنا عارفه الآن من إيه هو خايف من حاجات معينة وجواء أفكار معينة أنا هروح أخذ بإيده وطلعه من وادي ظل الموت وجيبه وقعده جنبي نحن عاملان مع الله في الاخر بيقدم لنا في عدد ستة خلاصة المزمور بعد ما خرج من الناحية الثانية على فكرة قبل ما نعدي على الحتة دي علامة النضج انه بيقول ايه ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية ايه بقى تجاه مضايقية ده دي علامة النضج وانا خروف كنت باكل في المراعي الخضراء وما اعرفش ان حواليا اعداء معرفش لان انا خروف ملياش دعوة باكل وخلاص لما عديت وادي ظل الموت وراعية فتح عيني على الحاجات دي هي كانت وحشة وكان وقت ما اقولش ان هو لذيذ يعني بس لما خرجت الناحية التانية بقيت وانا قاعد على المائده اكل اكل وانا شايف اعدائي ياسر عرفات تسمعون ياسر عرفاط ليه مقولة كان قالها زمان كده بيقول احنا عاوزين سلام الشجعان مش سلام الخرفان لما كانوا بيعرضوا عليه السلام مع اسرائيل هو في سلام اسمه سلام الخرفان ايه سلام الخرفان السلام الناتج عن عدم معرفتك بان في خطر هتعيش في سلام لو في حد ما يعرفش ان في خطر هيعيش في سلام بس ده سلام ايه مزيف اول ما تسمع خبر مش حلو هيفقد هذا السلام هيطير أول ما يحصل لك حاجة ما كنتش متوقحة مش هتلاقي السلام وفي سلام اسمه سلام الايه؟ الشجعان ايه سلام الشجعان؟ سلام الشخص اللي عنده القدرة على الانتصار على اعدائه بص كده حد يجي له نفس يقعد على مائدة ترتب قدامي مائدة ويبقى له نفس ياكل وهو شايف اعدائه اه اللي ايه؟ اللي انتصر انتصر فين في وادي ظل الموت ما أنا عديت في وادي ظل الموت والرب نصرني على الاعداء دول فرغم اني مدرك ان في اعداء انا قاعد وباكل انا عندي سلام الشجعان الاقوياء شعب مسيحي كتير مالي كنايسنا سلامهم سلام الخرفان للاسف الشديد عندهم سلام ايه السلام انه ما يعرفش حاجه مش دريان بحاجه ماشي. بس انا عاوز اقول لك و... وانت خارج من الاجتماع ده هذا السلام ممكن يفقد منك. لكن احنا عاوزين سلام واعي ناضج. سلام لان الرب اداني نصرة وراني العدو ونصرني عليه وعرفني ازاي اقاوم وازاي انتصر وازاي استخرج من كلمة الله ال... الاسلحه اللي قاوم بها. كاتب المزمور لما وقف في الاخر بعد الثلاث مراحل وبص عليهم كده بقى أثر رجعي كده بص على حياته كلها ادينا التقرير اللي في العدد الأخير من المزمور إنما كلمة إنما بيسموها في العربي حرف توكيد انما طلع بهذا الخلاصة بكل يقين كان هناك خير ورحمة يتبعني كل ايام حياتي ولا في مرحله الطفوله بس كل بما فيها الوادي ظل الموت يبقى ممكن وانا في وادي ظل الموت والدنيا ضلمه ما بقاش شايف الخير والرحمه يعني اقول لك فين الخير في اللي بيحصل ده فين الخير في اللي بيحصل لنا ده ما تبقاش قادر تشوفه بس لما هتكبر وتتنك امين للرب وتطلع من وادي ظل الموت والرب يبصصك انت هتقول له انت اللي هتقول له كان في خير ورحمه رب في الظروف دي هيجي يوم هنبص على السنتين بتوع الكورونا ده دول ونقول انما خير ورحمة كانوا معانا في السنتين دول علمتنا حاجات ما كناش هنتعلمها الا بالشكل ده كبرتنا في حاجات ما كناش هنكبر فيها الا بالشكل ده انما خير ورحمه يتبعنني يتبعنني يعني ماشي ايه ورايا مش احنا اللي ماشيين وراه. ما تمشيش باصص على فين الخير ساعات بح... بنسال فين الخير اللي في في الموضوع ده انا مش باصص على الخير انا باصص على مين على الراعي بتاعي انا شغلتي ابقى امين للراعي اللي ماشي قدامي الخير ورحمه يتبعوني هم اللي ماشيين ورايا فاستحل اشوف اقدرش أشوفهم إلا لما أطلع فوق وبص عليهم وبص على حياتي فشوف إن كان ورايا خير ورحمه بس اوعى تمشي حياتك عملت بص فين الخير والرحمه عشان أمشي وراهم أنا مش ماشي ورا خير ورحمه أنا ماشي ورا الرب وأنا ماشي ورا الرب ثق أن هناك خير ورحمة يتبعانك كل أيام حياتك وأسكن في بيت الرب خلونا نسأل في خروف بيسكن في البيت؟ ولا الخروف مكانه فين؟ في الحظيره إذن هو ما بقاش خروف شفت بقى؟ هو ابتدى المزمور خروف بس هو لو تنو في مراعي خضرة ومياه راحة كان هينفع يختم المزمور بإني أسكن في بيت الرب لا, لا. الخروف أخره مراعي خضرة ومياه راحة لكن الرب عاوز مش خرفان لما يوحنا طلع السماء شاف خرفان هناك؟ ولا؟ هو خروف واحد قائم كانه مذبوح لكن اللي على العروش حوالين العرش الالهي 24 ايه شيخ يعني ايه شيخ الناس ما هكع فوق لا شيخ رمز الحكمه النضوج شفت نفس الفكره يوحنا لقى 24 شيخ مين خلاهم شيوخ مين خلاهم ناضجين مين خلاهم فاهمين وادي ظل الموت رعاية الرب وانضاجه لحياته كانوا أمنا فالرب صنع منهم شيوخ حكماء ناضجين تشكر رب لأجل كل إنسان نجح الرب في أن ينضجه ويستخدمه لخير هذا العالم بما فيهم يوسف بس بصلي ان الرب في الجيل الحاضر يصنع نفس الأمر ويخرج من وسطينا إحنا ناس يقولوله ها انا زا اصنع مني إناء يصلح للعمل انضجني مش عاوز أتني خروف خلاص مش عاوز أتني طفل مش عاوز كل حاجة تجيلي على الجاهز. مستعد أشتغل مستعد اتعب مستعد أفتح الكلمة وتعب مستعد اقعد قدامك لغاية ما تتكلم معايا مستعد أحمل المسؤوليه أمين؟